ما كفتكم يا أعضاء الله تلك الآيات اللي قلنا البارع وفي الدروس السابقة واحدة من تلك الآيات المطراكمة واحدة كافرة لو أنكم صادقون في البحث عن الدليل وصدق رسالة هذا الرسول واحدة كافرة فكيف بها جميعها نصارى اوه ورد كما اثباه النجاريه طوارق التفسير قال ورد رواه على ان جبريل اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب انه قال له هذه المطالب مثلا طلب الصفا ان تصير بعاده والمروه في الستاء جبل ان شئت يا, يا رسول الله جعلت رسول الله إن شئت ربي ارسلني اليه ان شئت جعل الله الصفا ذهبا والمروه فضه لكن انهم كفروا بعد ذلك وبيدوا ما يبقى اثر لهم في مكه فالأمر يشرك له قد يتنبه ربما في المستقبل بل ما نظره فقال صلى الله عليه وسلم الذي لا يريد العذاب لهذه الله لو كانت كذرة قال أبتأني أريد الثاني حتى ولا على الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبد الله وما كان الله ليعذبهم واندى فيهم ما دام رسول الله فيهم ولا من قطعهم الله الا لوجود الصفوة البشريه وهو سيدنا رسول الله فيه فالله عفوه لوجود رسول الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يتقون هذا النزول ينزل الله فيه الوقاية من العذاب والحصانة من الضلال والخراب ونزول العبادة امران يجمعان الأولى ذهبت بالنسبه الينا كان وجود رسول الله رسول الله قد مات ماذا بقي فينا الثانيه وما كان الله معجبهم وهم يستغفرون ما داموا مستغفرين طالبين الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم كل ما اقتربوا يريا الا والله يصرف عنهم هذا من فضله يركان يا المهم اخواني انظروا الى شفقه رسول الله انظروا الى رحمته بهذه الامه المهم المشركون اقترحوا ايه خارقه مثل ايه, إيه؟ عيسى عليه الصلاه والسلام كان يأخذ الصين هذه يحدث كل كان يأخذ الصين ويصنع طيال يقدم مونيكو طوية ما هذه يصنع إذن في أساديها ليش؟ بني إسرائيل لما يصنعها الطوية يصنع عقله ثم ينضم فيه وإذا بي هل يفسرون أش من طير كان يسمع؟ كان يسمع واحد طير عجيب وغريب. هذا الطير يصير دلالي. هذا الطير كتعرفه كيحير. وكيف بحجم الينزاء؟ وما كيف يعمر شن بيتان؟ كيف وعند التبيين السجين بحمراء تنفرق سيرل وان تنفرق ها؟ طيب هذا جهاد حد عطاء ما شديك بيشتركوا بيش بيش وكيشوف وكيشون جد ساعة هنا يالي كيشون اما السجاكي الله واحد وكيشون دابة دابة كيش المغرب وتم سبقى ساعة ساعة كميلة قبل الأشياء كيف يستعلمون هما يجل عام هز هما يطلع للفجر ويضم شويه غير الرقل للفجر ينزل الضوء يلزل كيف يجول ساعة غير الضوء ها يكيح كح الضوء ويضمي الحرم شكوا هيدا خلنا؟ طير من حرم رياض وكيف يقولون خلصة هذا كيف يصنعون سيدنا عجز عليه الصلاة والسلام ويفضح المشركون قابلتوا سمسكوا معنا بحياتهم قولوا يا عبد الله ما ستفضش في فلاة القمر والبانا بشهادة الله طبوا الشفاة القمر وطلبوا من الله أن ينشق فشقق فقد فرقع على الجبل وفرقع على هذا الجبل وقد قالوا اشعل هذا الشحم احرقه اهل السماء لا احرق اهل الارض فقالوا السماء السماء تصلط علينا والان ويرون ايهن يعرضوا نفس ايه ويقولوا هذا السياق يرد على من يقول ان انشقاق القمر سينشق في الاخره لا بل يقول الحاضر وحاجه وغيره ان انشقاق القمر ورد فيه احد المتواتره متواتره والمتواتر من انكره كفر يقول القرآن قالوا ضربت الساعه وانشق القمر اي سينشق من مانع لله عز وجل يقول قل سيمشقوا وقل وان شقا وان يروا ايه يعرضوه ويقولوا سلموا سلموا وتدعوه تدعوه اهواءهم أهواء. المؤمن اخوان هؤلاء المعارضون والمعاندون والمستهزئون الذين اضطربوا هذه الايه لو ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم هذه الايه كانوا يؤمنون لا. لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه الايات والمعجزات التي اعطاها الله للانبياء والمرسلين كلها يجمعها لنبينا صلى الله عليه وسلم والله لا امل ابويا اخبرنا في القران حتى انهم حينما يموتون وينفضوا انفازاهم وينفضوا الروح وينفضوا الرجعة وحينما يساقون الى النار ويشاهدون دخولها يطلبوا قسم بالله اذا رجعوا الى الدنيا ينفضون المؤمنين الصالحين ومن المجاهدين والمناظبين على الهاتفين قال الله عزيزي ولا يردوه وَلَوْ تَرَى أَن يُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّمُ بِآيَةِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بَدَا لهم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ مِنَ الْقَوْلِ مِنَ التَّكْذِيبِ وَالتَّكْبِيرِ قَالُوا وَلَوْ رُدُّوا لَغَيَّشَ النَّارَ يَعْرِفُ عَدَمَ النَّفْسِ وَالطَّبْعِ الْبَشَرِيِّ وَقُلُوبُهُمْ غَيْرَ لِكَرٍّ وَمُطَاوِرِ الشَّرِّ هذه بشهاده الله الذين لهم ما كانوا يؤمنون هذه الايه لو جاءت كانوا يؤمنون عباده او جمع الذين كفروا مهلكهم ابن كريم واقسموا بالله جهد ايمانهم اي اجتهدوا في هذا اليمين واكدوه لكن جاءتم ايه ليؤمنون بها قالوا لن نؤمن لنا حتى تفجر لنا من الارض ينفوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعن سعى لنا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرة أو ترقى في السماء ولم يؤمن بالرقيد حتى تنزل علينا كسابا نقراضه ماذا قالوا لأون تنظم أيضا للأشياء أن ترحى وهي الأية المطلوبة واقسموا بالله جل ايمانهم لئن جاءتهم ايه من هذه الايات التي تراها لا يؤمن النبي قل يا نبي هذا الماضي بيت مكه حتى تفجر لنا من الارض يمكوها حتى الجبنه واحد العين في وسط مكه تتدفق بالمياه من هنا و وتصير مكه كلها خراسي تسقى بهذا العيد، نتجمع نام، وجهاتنا متجهة. قل إنما الآيات عند الله أنا ما أشبع جهري، أنا ما أشغلي، ما هو المزج، أنا مهندب الله رسالة كل نفس بيتم لغيا بلغتوها بنجم بنجم، بنجمة بنارقكم بين هذا ليس لي ذلك. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله المؤمن او تكون لك جنه مناخير وعنف فتوفر الجيره والنهار خلافها تجير كنت عندي الفينكه تقول اقولك بالكاس يا بني الترخي الاسناد والجزاء اسمها يليك واحد من كل من هذه قرأت فيها كذا كذا فيها من بعضها، هو كذا كذا فيها من, من خير، هو كذا كذا فيها من سبع، في الأرقام، هو كذا كذا فيها من نخيل وعينه، كذا يعني بنفس، هل كذا تلاو في؟ أو تفجر الأنهار خلال هذا أو تسقيف السماء كما زعمت علينا كثرة. تنسل السماء قطع من العذاب وكل واحد حذره خرام له. اختراحات ايه؟ ايه بأس اذا ينسل العذاب وقطع من العذاب من السماء كل واحد ينسل السماء ايه شوف ما لا تجنون من هذا؟ استهكوا منقصوا يتكلمونهم يتغريون لأن الله قلناهم المستهزئين الله في قرآنه العالم سماه المستهدئين المستهزئين هؤلاء والله لو طلبوها صدقا والله لو يقبل بالله لا استغفر الله جاء بالله والملائكه قبيلة. ينزل الله قوات الملائكه وكل هذا يا رسولي ايش هذا يا ملايين كثير بوبيت محسن سنعوه ويقول لك بيت من زخره يقول عندك قصر راح واحد قصر زمن, زمن. يقول على جبل بوبيت هذي يقول جبل بسر قصر يتبه او ترقى في السماء تطلع في السماء طال رب نشوفه ولكن ما نعمل لشي أبنا روح ينطل حتى تنزل الكتاب نترأوه ونزل الكتاب لأمره ولو نزلنا عليك كتابا في خرقاص فلمسوه بأيديها لقال الذين كفروا ان هذا ما هذا إلا جميل من الله اكبر تذكرت او ليس جبريل وميكائيل الله يا ابن والله كذا لا تنياي امر ادد في يوم 15 خلاص هذا هي مطالب كلها لي قال الله عز وجل نر هذه الايه واقسموا بالله بهدائمانهم لئن جاءت الايه افرح يا اخي وقر عينا بالايمان وقل لك الحمد يا رب وفقتني وهديتني حتى جئت لبيتك وسجدت لك يا رب واستمعت كلامك وعندي تشوق ورغبه لان نعرف الاحكام التشريعيه الربانيه ليصدقها واتقرب بها اليك يا رب لك الحمد كله احمد الله يا أخي الكريم الإيمان والله ما وجده علم رسول الله ما وجده هذا الإيمان ما وجده أبو خليل الرحمن في عليه الصلاة والسلام أبوه حرم في ماله ما أعطاه الله وأنت وهبت الله الإيمان الله يا أخي الكريم وجد بالطاعه والشكر لله واقسموا بالله جزاء ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله ما يعني بوها منهم هذا ما اوصل لاني انا شغلي ماذا بلغ رساله وقد بلغتكم ما ارسلت به اليكم بينكم وبين خالقكم لما الايات عند الله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا الكلام ها ونزلت هذه الايه جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان عنده اعذنا أعز يوم يرون, يرون فيه اهل مكة اظلموا جميعا اعذنا من دول يجوب ابجان آه جالس امام رسول الله يسمع منه الاحكام التشريعيه ويسمع منه كلام الله ويتلقى منه آه المنهاج الرباني سرعه ابو بن زائر واسم الربيع واسم وغيره وغير صلاه ابو بن مسجد هذه كانت ترزقه هذه كانت يشوف ابا طالب رسول الله مؤمنا بالله هذه كانت ترزقه أماذا ترابوا؟ قال ترابوا آيات قالوا من زوجي وزوجي قبل الرجل بالرسوط الله يا رسول الله كل الله الزوجين يعطيهوا هذه الآيات نرجو لعدهم ومبينوه هذه الراسة كلنا انطبوا هؤلاء الناس طلبوا خيلا خيلا هل ببينوه هذا الرجل قدوا رجل تربي الكلب حسن الزب الزب اشكر الله عز وجل من هذه المول الله يعرف قلوب هؤلاء الله عارف ما تقدروا صدورهم يعرفوا السره واصله يعلموا ما تقدروا صدورهم وما يعلنون انه عليم في ذات الصدور ما هو كامل في الصدور ما خرج طعام لا يسترع بلخوين فلان ولا العلم لا, لا بقضوه ما اصطر عليه احد يعلمه الله طبعا. الذي يعلم ما في قلوبهم ويماذا يهدفون ويعلم الكراهية والحقد على هذا الدين والبغض سيدنا رسول الله ولم جاءت مئة الف مليار ايه ومحرمون عندهم الآية إذا جاءت يرون ايش سعر وموقفهم منها كذلك الرجل الذي جاء الواحد لنصرته لتاييده لإعانته لمساعدته وهو يعتبره عدوه سوى بعد الانسان يجي تساعده يجي تتواسي يجي عليه وتعنع عليه وهو ينظر اليك انك عدو تريد المكر به والاقامه فكذلك والله ذات الاعلى كانوا يعتبرون الاسلام ورسول الاسلام واهل الايمان اعداء وهذا الدين عدو اكبر عدو يريد القضاء على ايش على مكانتهم يريد القضاء على زعامتهم على قيادتهم على حكومتهم مثل ما نرى في عالمنا الان قاعده اعاد يدهم يريدون الزبحة هو اهلها. معك. في خط واحد. <تصفيق> الذي يعلم السر وافضع اشهال وما يشعركم انها الى جاءت لا يجب. من غير يشعر اشتيغ باريخ برزم بالعواقب. انا الذي اعرف العواقب. يعني الله عز وجل. وما يشعركم مجرد شعور من الذي يحيطكم علما بأن هؤلاء لو جاءت الآية وآلاف الآية وملايير الآيات والله لن يمين كما فعلوا أول مرة وأعظم آية وأظم آية وأجب آية والآية التي والآية تلتهم الآيات هي هذا الكتاب العظيم هذا القرآن المبين أو يكفيهم يفهموا أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه تحداهم بأكثر آية تحمل ثلاث بأكثر قرة تحمل من ثلاث آيات أستدكتروا وشهادة ولا عصاموسا وشهادة ولا الرذواب ينصفي الروح يديه ما الذي أدل على صدق رسول الله هذه أم امثله هذه وما زالت قائمه الى ان ذكر الساعه اذا دخل شخص واحد على مجلس العلم في البلد يتقدم ويفضل يقول ها انا اتي بكلام يشبه قول الله واو العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصف بالحق وتواصف بالصبر هذه كلامي هذا يشبه في ظلامته وفي مسلوبه وفي براعتي وفي جماله هذه الصوره يستطيع معنى القرآن حداهم زاد زاد في حمايته في دفئ قال فان لم تفعلوا ولا تسالوا كانه يقول لهم هلوا اذا كان واحد من سؤالات ملايين ليعارضوا ويكذبوا هذه الايه كذبوها عمرها 14 عشر كذبوها وقد بذلت المحاولات وقد ها ساهموا بالمجهودات ما سافلحه والله وعلى راسهم الزنديق ابن المقفع هذا الزنديق قام ستة شهور وهو يؤلف لمعارضه القران 60 شهور ووعد اقوانه الملاحدة بعد ستة يعني بعد شهر او اقل ياتي وكان ضليلا عضي الله هو فارسي ولكن تعمق ودرس اللغة العربية حتى صار عبقريه فيها ستة عشر كما يحكي التاريخ وهو يحاول وبعد سته اشهر دخل أصدقائه ملاحد عليه ووجدوا بيته كله أوراق ممزقة يعني يقلب وعندما يصبح خالص فيرى كلام الله جواهر نفيسه ذهبا وكلامه بعض كان يرى كلامه نجاسه عذرة أمام كلام العالم وما افلح وغيره وغيره مما لا حاجه بنا الى ذكره انها اذا جاءت لا يمن وما هي الوسيله التي بها نحصل على الايمان حتى اذا سمعناه نجري وراءها حتى نحصل من يفقد الايمان يحصله عند طريق واحد بها تحصل الإيمان لا ثانية لهذا الطريق أشهرون طرف باب الله من يشاء الله يطلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم اطرق باب الله بصدق وإخلاص وذك وليقشع لجلده ولكن هذا هو المسجد من اعماق قلبك. فهذا هو ان شاء الله. المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ولو طلبوا آذف أبو إبراهيم بهذا المعنى لأتيه ولكنهم استنكفوا عنه وانصرفوا عنه وما ربوه وما طلبه ودليل على هذا المعنى قول ربنا قول ربنا والذين جاهدوا فينا جاهدوا والمجاهدة من بذل الجهد التحرق بالاستعداد الكامل دخول غمار طلب الغمار بصدق الوقت ولوا هذا على الله، والذين جاهدوا فينا في القرب منا في ان يكونوا عبيدا لنا في ان يكونوا من اوليائنا بأن يت... بأن من ربنا في ان يتمثلوا فيوصف من كتابنا منازيا ربنا يقصد عليكم شقق القصر يا الله والله منازيا ممثلو ثني علاقه بالله واحسنوا ايمانا بالله فهم طريق النجا اذا هؤلاء الذين يطرحون الايات عالم الله ما في قلوبهم من الكيد لهذا الدين من التغين على على رسول هذا الدين ولذلك تفهم هذا وتلمسه من السياق الكريم لقوله سبحانه وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره لأنه اول مره جاءوا الكتاب وعرفوا انه كلام الله وعرفوا الذي جاء به رسول الله والله عرفوا انهم لا يجلبون جل العرب قال ونقلب لأن الله جل هو الذي ها يعلم ما في القلوب حينما يراد سقف عند المسارق الثروة سقف عند المشيقة وعن الخبر وعن القيادة وما أمام على قدرته وخرق من في داخلك من الارادات والاغذيات فقف امام الدنيا وهنا شهوات الجنه حبك في المكاره وجعلنا الحبك في الشهوات وهنا شهوات وهنا المكاره فاخترت انزل فيه هذه ذات الشمال ورغبت فيه واشتدت رفضتك وازدادك وجاءت الشحنات من الطاقة ما عليك إلا أن تفتح الإشارة للسير وإذا دي ربنا يحبينك ويعطيك جعل في ذلك الهيجة الضاقرة طوعة. الله. لأن المواد التي هناك من الذي خلق فيها تلك الثاقات؟ من؟ الله. وكذلك تتدخل العناية الربانية او الاضلام الرباني. موقف عليه الشيء لمن شاء منكم. لمن شاء. ثم قالوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ لَمَّا تَشَاءَ أَوَيْتَ أبغي تترك هذا بلاي فانتم بذلك من السياق الكريم قال وَمَا يُشَعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا وَنُقَلِّبُوا لأنه جزاق سيارنه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كَمَا يعني هم اوقفوا من هذه الايه المسترحه توقفهم اول مره امام هذا الكتاب البين والواقع الدلاله على التوحيد وعلى رساله هذا الرسول كان معه بينا ما كانت الامم المطلقه ابدا والله ياخذ هذا كل الجاهل معظورا عند الله كما لم يؤمنوا بيه عمر قال انظروا هذه النقطه الاساسيه وانذروا في طغيانهم في طغيانهم اذا هنا طغيان ولا لا ما دام هذا التلوث موجود ما فيه ايمان المكان غير صالح المكان ملوث نجس قذر طغيان لا قبل من الاستعداد الاستعداد الروحي الاستعداد النفسي الاستعداد الكامل من الداخل ونظرهم في طغيانهم يعني والطغيان هو تجاوز الحدود وله اكبر من الحد الحقي وضوحه. ونظرهم في طغيانهم يعم والعمل في اللغه العربيه بالمنزله العامه الا عمله والعمل الصالح اذا القصيره تمسح به بسبب الطويل تزبت ثمود بتغواها بتوابع كلا الانسان لا يفقه اوصد حينما يرى نفسه غنيا عن الله غنيا لذنا عبد له غنيا يكون متلبث في امتثال أو اوامره وشلامه رميع يرى نفسه في غيره هذا هو مفساح التخيان هذا يفعل كل شر يذبح يقتل يبتل يبتل يبتل يبتل يبتل يبتل يبتل يبتل يبتل في الضغيانه يأمروا يبتل لا نرمعه فهم في هذه الحياة حيرة الطبيع. قال الله عزوجل تأكيدا لما قل وفهمنا من السياق قال ولو هذا كله يوضح للمؤمنين الذين اشتدت رغباتهم في سلبية اقتراحهم هاه لكي يؤمن ولعلهم يؤمنون يؤمن. فالله عزوجل مبين قال الذي يعلم ما في قلوبهم قال ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه لو مفروض ان الملائكه نزلت يبقى نخرئز ويشهدوا شهاده ويسمع هذه الشهاده بالامهم وياه الملائكه باعينهم ويسمع منهم شهد جميعا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الله ارسلنا لنشهد ان هذا رسوله يؤمنون قال الله ولو اننا نزلنا اليه الملائكه هذه واحده وكلمهم الموت لنفذ ل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى الموت معجزا معجزا وأخرجهم من القبور احياهم جميعا واخبر كلهم ان الجميع يعاقب ان لم يؤمن بهذا الرجل هاك الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله آية فأحيى الموت كما كان يحييها عيسى فحيت الموت وشهيد يؤمنون؟ لا يؤمن أو المفروض أن الله أحيى هذه الموتها وشهيد شي هذا أن لا إله إلا محمد الرسول الله لا ثم <تصفيق> وحشرنا عليهم كل شيء كبر ماذا؟ العليم الخبير هو الذي يكبر. صدق ولا تصدق. كل شيء نزلت النجوم فشهدت في رسول الله. نزل القمر فشهدت في رسول الله. نزلت الشمس فشهدت في رسالة رسول الله. نزلت الملائكة المكرمة بخونها والمراضي تقدمت ثم جاءت الأجرار السماوية كلها شهدت جاءت, جاءت البحار والمحيطات فشهدت ماتني جاءت الجبال فشهدت ماتني جاءت الأشجار والأحزار والطيور والعوش وكل كيلة الحية شهدت والجمادات شهدت ومنون؟ هذا هو قول ربنا يعني الكون كله يشهد قال الله عز وجل هو عليه كل شيء قبله اما مقابله واما جماعات جماعات وهذا تفسر قبلا به ايضا قال الله ما كان هذا الجواب اللوم ولو اننا ولو ولو ولو ما كانوا بيومين وكان العلم يقولوا هنا علم الناحية كل كان هناك أشياء جحودية لأن المنفي للجحود يعني الجحود ونال الجحود وجحود هؤلاء من هنا من كان ما كانوا كان فعلهم وهم وهم اسموها. ما كانوا ليومين وهذه اللمله في الحوضه ايضا تتبع اللحيه ما كانوا ليؤمنوا الا بقي واحده لا يمكن ان يؤمنوا اما هي اذا سبق الله في علمه وشاء سبحانه وتعالى توجهت مشيئته الى ايمانهم ممكن يؤمنوا اما لا فلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله وكيف مشيئه الله سبحانه الله قد يجعلهم مثل الملائكه كما قلنا مرات ومرات قد يجعلهم مثل الاجرام السماويه التي لا تعرف الا الايمان تلوثنا قد وقف سبحانه الله او نقول ان المراد بالمشيئه هنا كل شيء يقع في الكون إلا في ما شام ما يقع فيه لا يقع في هذا الترس خير الخرس إلا ما سبق في علمه أنه يكون ما سبق خرس كذلك لا لا يقع في ظلمه إلا ما شاهده قاله قره الله أن يشاء الله لكن الله ما شاهد إيمان الله ولو بذلت الجهد الجهيد في سبيل ما امن سواء عليهم اعند ارزاهم حملا تنذرهم لا يمس ليه لانه طبق في ايضا الله محمد الله عالم منهم على ان قلوبهم صلبة صلبة جلدة جلموت جلموت وذلك يصبع ما يكون الحكيمة النناسي ما تدخل هدايا من فيها من فيها في. حياتها ليه؟ لأنه محاطون بالكراهية كما قلنا لهذا الدول والبغض ربنا لهذا الدول على هذه العقيدة ممكن أن يساعدها هذه الموانع ولا قَوْعَ تُرْجَدْ وَلَا كِنَّ أَشْتَرَهُمْ يجهلون. قد تعود هذه للمؤمنين الذين سمنوا أن تلبّوا مطالبهم تنفي الآية ليس؟ قال الله لأنهم يجهلون ليس يجهلون يا رب؟ قال لأنهم يظنون أن الآيات هي التي تخلق الإيمان لو كانت الآيات تخلق الإيمان لآمنت لأرض الله عندما رأت العسف كانت انفلق فيها البحث فصارت كالتوض العسل وصول في القزائز كل فرقة كالتوض العظيم في عسف وكانت انقلب حيا تسعى عندما يقول انفوسة تسيري الى اهلها القديمه عادت حليمة الى عادتها القديمة اذا الايات لو كانت الايات تخلق الايمان عندما خرجت الناقة من الصخره لما طلبها قوم صالح امنوا لا بل جادوا لهذه الناقة فاعقروها فاصدقوا من هادمي فاصدقوا العذاب ليه لا امنوا لان الايات ما تخلق الايمان ما الذي يخلق الايمان والنعم اذهبوا فرب باب ولا أشتره يجهل. الله ولا كنا اشره يظهر هذه اذا ردتنا على المعنى ده يا اصحاب ابو الله. امنع بضوء لاولئك الكافرين لانهم قالوا لو جاءتنا ايه لها من اقسموا بالله كلا ايمانهم فان جاءكم ايه ليؤمنوا المبيح كان الايمان طوع ايديهم ان شاءوا اخذوه وان شاءوا اخذوه ويقولون كذلك ان شاءوا كفروا وان شاءوا امنوا هكذا هكذا المال ويش اللي يبغى يؤمن يؤمن واللي يبغى يكفر يكفر لا يا اخي أولا المشاهدين والمشاهد جزء لكن جزء المشيئة معلومتها ايه؟ بالمجاهد عليك بالمجاهدة في الله انت خلت وخلت المجاهد عن هذا الطلب وهذه الإرادة وهذه المشيئة كانت النتيجة سفراً لابد من المجاهدة لا تنسى عليك لا تنفي جمع من هنا وهناك ايه؟ لأنه ما تحكي بكلام هذا كلام رب العالمين. كلام المخلوق ما يمكن تحكم عليه في كلمة هنا خارها. لا شو هنا وشوف هنا وسمعنا كل كلام وكل تاريخ كبير كبير كبير. الله عاد يحكم عليه. قطبه من بدينه ما لم يرجع ودرسنه خلف الآخر أو كلام زاد يخيس في الجلد. هذا كلام المخلوق. فكيف الكلام الخالق؟ لا بد أن يجمع من هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا لكي يصير في الصحيح. لا بد ان تفهم عن الله على مراد الله مو على مرادك على سيد الانثى لا ولذلك عند العلماء احسن تفسير بالوارد لا بالجهود والعقود لا بالوارد ليه؟ لانه يدلك على مراد الله والقران ينبغي ان يفسر وكذلك سنه رسول الله ينبغي ان يجتهد في تفسيرها على مراد رسول الله وعلى مراد الله نعم وَإِنَّ فَإِنْ كُلِّ الان مَعْنَ الْآيَ كَدَرِ لا لا لا ماهي ما لكيه سوء وَلَا كِنَّ مَا كَتَرَهُ يُبْحَلُونَ خَالْلَهُ وَكَذَلَكَ لِكُلِّ مَذِيرٍ عَدُوًّ وَلْنَسِ سيأكين والجن يوحي بعضهم الى بعض الزخرة الحول مروراً وَلَوْشَاءَ رَبِّكَ ما فَعَلِينَ هذه فيها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول له يا نبي مثل هؤلاء الأعداء الذين رحلتهم امامك منذ بعذته إلى ما شاء الله هذه العداوة راقة الحق العداوه العداوة للدين والحق ضد الدين ايه؟ عداء العقيده عداء من فيه اهل الدين. هؤلاء الرسل هؤلاء انبياء. ومع ذلك شاء صنة الله. وكان من قضاء الله وقدره. ما من نبي نبيه. الا وعنده اعداء. هؤلاء اعداء سنوهم الله سياطين. اليوم موجود هؤلاء الاعداء موجودون للان. ماذا يسمون عند الله شياطين الارض مملوءه بالشياطين ساعدكم بالشياطين كلهم يحاربون دوله الاسلام ويحاربون كلمه الله هؤلاء ماذا يسميهم الله شياطين ربنا يسلي نبيه ويقول لهم ما انت أول من يحارب الدعوة. لا. ولقد كذبت رسوله من قبله. فصبروا على ما يكذبوا وقودوا. وقودوا. ولكن قال. حتى أساف نصرنا. تستمشل خير للقعوة. انك منصور. فلذلك قال الله عز وجل مثل هؤلاء الاعداء الذين هم أناموا ويقولون تركت يتهمونك بأن هذا هذا الكنز العظيم وهذا القرآن الكريم يقولون فيه ما هو كلام الله وإنما اللّه هو درس وأخرس ما هو ابدا دين الله انت كذاب قال له أولى الأعداء منذ فرسات المرسل وهؤلاء فقالوا وكذلك جعلنا بجعل هذا ملك من جعل الله سبحانه ليه يا رب ليكرم المؤمنين ليعلي قدرهم ليجعلهم مجاهدين ليجعلهم أبطالا لينالوا الشهاده والانسان منكم وليتخذ منكم شهداء أحسنتم أن تصرفوا أحسنتم أن تصرفوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلموا الصابرين لذلك جعل لكل نذير عدوه ولكل داع عدوه لم ليش اختبار الزحام فشيح الله فأذاك الارقام هناك برزات. وهناك اوزمة تسلم ليه? لمن قاوم وناضر الاعداء وحارب الاعداء وصبر وصمد ضد الاعداء. ان حسبتموا ان تتركوا? ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ويعلم الصابرين? كان من قبلكم ينشر ينشر واحد به وينشر بالمشار من فرقه الى حدمه. ويوجد بأرشاد من حبيب ما دون عظمه وعظمه وما يردو ذلك عن دينه وإنكم تستاجلون تستاجلون فالمهم يوحج عنه ربي جعل ليس حكمه بل حكم وأضرار ذكرنا بعضها متزمنة من نفاقه في يقول الله ذو ذنبه وكذلك جعلنا لكل نبي عابلين. اشتغل يا احزائي يا رب. عدو على الواحد والجماعة. طوال الجنس. عدو. ولذلك ابتك شد لها بالقول. انا بدأ. قال شياطين. شياطين. كف. جفع شفع. شياطين. منتهى الجنس. شياطين من سوى الجنة. ها لانس والجن نعم لانس والشياطين عند الله من كل متمرد على الله كل من خادع الله كل من وصف العذاب لدين لا فهو في نظر الله شيطان سواء كان جنيا ام نسيا شياطين الانس والجن قال الله وكان سؤالنا يا رب كيف تتم هذه العداوه مع الاعتياد والمستقيم كيف طريقها وكيف يعني يمكن تصورها فقال يوحي بعضهم الى بعض زبرك القول زبرك القول بغرورا يا اخذوا الثمرات وتساقط جلسات وتساقط ندوات وتؤلف كتب وتنشر رسائل ليش قوم لمحاربه هذا الحي للقضايا عليه وذبحه في مهده باش بالكلام المزوق بالاطفال المعسوله دولي. مثل ايه يا رب فمثلا الشيطان ابليس لما جاء الى ادم باي اي صوره جاء جاء في صوره نصيحه ينصح آدم حيث قال له هل انت على شجره القلب؟ وملك لا يقوم اثنان في الناس اثنان الناس يحرصون عليهم, عليهم كل الحرص اثنان يبذلون حياتهم من اجلهم اثنان اشيوه طول العمر هل يمكنكم من يريد الموت؟ لا ولو يقولك الان تبخل جنة تخطى العمال موت أسكت بكم يموت من الان تدخل جنة <تصفيق> هذه واحدة الثاني <تصفيق> المال المال <تصفيق> العمارات الزيلات السيارات <تصفيق> المليارات ال مليارات او قص والله ده بتعده هو اللي حي والله ده في جازل قد ايه السيارات بتجوز طول العمر والمال موت هل ادلك على شجره الملك على شجره القلب ثم وفلك لا يزعم ادم هذه النزعة فيه ونحن من ادم كلكم من ادم كلنا نغني هذه الهناء كتب لا احد يذهب فيه على شجرة في الخرز يقولك اللي ملقف الشيطان من ده ده ده كلام زوقه ايه فداع زخرة البلقون ايه غراح كلام زوق بكي خدق يسقطك على قمرة زخرة البلقون وغراح وقاصة معمومة اني لكم ماله من الناس بالله قالوا لا إله إلا الله أريد لكم الحياة أنا أنصح الله أضعين أفترض وماظر من أن أحدا يجب والعياء الزلجاني فالحجب كذباه في الحجب ماظر يجب الفتح وتماكر عمر عبد الله عمر من خدعنا بالله خدعنا كذلك هذا اذا كلامنا صحيح نفس الشيء عن العمال فرعون اللاعيث اقضى الخور قال القوم مولى تريد القضاء على كل شيء او يريد ان يستدد في الدولة وان يصعد على كرسي الملك هكذا الملك انه كذاب في قوله انه رسول وقالوا له اجدتنا لتنفذنا عما وجدنا عليه ابآه وتكون لكما تأخذ وتكون لكما الكبرياء في الارض هو ما نحن لكما ذلك هذا الكلام في صوره نصح لله نصح للامه للا وللشعب وقال لهم دعوني اخو موسى وللاوربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض هذا الفساد كلام معسول كلام ما شاء الله نفس الشيخان في رسول الله ان هذا لشيء يراه، نحن نعرف ما لا تريد الحكم في مجة. وتريد السلطة. وتريد السيطة. وتريد وتريد. ولكن جئت من طريق لسانة. انا رسول الله. كلام ولا لا، كلام زخرف القول غرورا، اليوم. جاءوا للعالم الاسلامي كله وقالوا شياطين, شياطين الغرب والشرق قالوا للامه الاسلاميه انكم عندهم شرير المراه محرومه من حقوقها المراه المسكينه ضائعه امتهنها الرجل وتصمت عليها وامتفق دمها تحرروا المرأة وأعطوها حقها وأعلموا شعار حقوق المرأة وحريه المرأة وماذا يعني من حرية المرأة وحقوق المرأة هل المرأة في الدولة الإسلامية وفي الحكومة الإسلامية وفي بلاد الإسلامية محتومة الحقوق؟ زوجاتنا اين هنة؟ من يقوم بجلب الاستهنة من زوجها او ابنها او قضوها او أقرومه؟ او أقرومه؟ او زوجها يا لا! من الذي يقوم بإزواجها من الذي يقوم بحمايتها؟ من الذي وفر لها سجنه؟ المرأة في بلاد الإسلام ملكة، والله ملكة، لكن عندهم لا تلقنا كلمنا عسوب حقوق المرأة. ماذا تعيناه بالله عليكم ماذا فماذا يقصدون في حفاظ الله يقصدون تبرمجة يقصدون ان تغني وهم شهيدون ان تركوا وهم شهيدون ان تركوا ان تنخلع عن يبيها وتذهب الى الشواطئ أن يصهر ليالي الحمراء في الأماكن المعدودة ليش للبغاء والدعان والفناء بقوة إلى آسفين امتها نلعب في الإشهار الاشهارات كوكا باندا زين خروج أوضاعنا المالية في مصر. الدعاء لمن المرأة سلعة راقيه هذه حرية المرأة. هذا استعباد المرأة. هذا إلّا المرأة. هذا خلل المرأة. لا يقبله. تضعوه. راكبوا عليها باب جميعا عليها اصبحت المرأة تكون في الحي تتارسل تلفية للحي تتارسل تلفية هي المرأة اليوم قد أطمع معين الذي يدخل أن يأتنى لذلك في الصمد. في الصمد. او يحكم على زوجته ان يصلي وراءه وهو لا يكمله الصلاه يصلي بسوره ولا يكملها ويقطع ويختم في سوره اخرى لا يعرف وفي جثه يكون امام بزوجته وهو ما يعرف ها؟ كيف يصلي نقول ولعلكم ولعل يجب هذا يعني غريب نعم أقول إذا كانت هي احسن منه قراءة وأبقى منه يتصلبين به فهو الضرأ وهي مهجرة ويقوم منكم أقرأكم من الله وهذا لا يتناسى مع قول رسول الله لا يقوم من رجل امرأة أو لا لا من امرأة الرجل لا يتناسى ليه؟ كما يقول الإمام احمد يقول المرأة يجوز لا أن تأم الرجال إذا كانت أحسن منهم قراءة وإسقانا بكتاب العالم للتي واستدل بحديث أم ورقة أم والجانب ورقة هذه جعل الله جعل رسوله صلى الله عليه وسلم لها يعني هي امامه جعل لها محدنا هي امام امامه اهل بيتها وجعل لها محدنا فالواحد يأذن ويتقوم ولكن ما يجي امامهم تقوم من ورعهم لان البرأة ينضغي ان تكون ايه بالحالة ايضا ولهذا كما يقول سبير رحمه الله يجوز المأموم يسبق الإمام للحاجة يعني إذا لم يجيب عينه يجيب الجهاد وما وجدت للأمام يجوز للحاجة كذلك هنا المرأة يجوز للحاجة إذا كان فيه يحزن لا يكون ولكن إذا كانوا كلهم ما يحزنوا وهي التي تحزن وهي التي تحفظ وهي التي تحظن تسخن تكون إمامه ولا لا والحديث صحيح, صحيح صحيح صحيح كما يقول ابن رجب والحديث تجدونه في بلوغ المرام ام ورقه كانت اماما جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه اهله فيها واجعل لها مؤذنا ايوه وطبعا خلاص الضريبه ولا النافذه الاذنينك يقول وجئنا في المنصره رقم واحد. هذه صفحه ورقه وكل تقول من وراءنا لا من وراء وهذا الامام احنا الاول والامام بينا بيقول جيزولنا جيزي ده ده ضروره هذا كله ليه الضروره الضروره الحاج ادي الخطيب يقول لكم ثم كان بيسارا ان يقول في الكلام طويل ولكن نحن ننصت على ما يقوله القارئ يقول بالنسبه للسؤال هل تعد الفلسفه نوعا من العلم ام انها منحرفه عن طريق الاسلام هذا تتمنى البارحه عن هذا إذا حضر الاخ كنا في برد ما وتحدثنا عن الفلسفه وأن العلماء او السلف الصالح بكل كلهم حضوا من الفلسفه ولعنوا الفلسفه واهلها وما جاءنا ما جاءنا من الحراب والدمار إلا بواسطة جد خالي هذه العلوم ها؟ وحد يقولوا هذا كذا كاذا كاذا جميل؟ بخلت موسفى لا لا ماذا سليمان كاذا من الامويين أو من العباسيين ما هذا هذا اللعين هو أول من أمر بترجمة الفندر حتى النصارى النصارى يقول وقال بطريقة على أن النصارى رأوا هذه الكتب وقال و و و الجهد وقالوا ويعني وبذل الجهد الجهيد أن لا تدخله أن لا تدخل مداريتهم وأن تترجم إلى لغاتهم ولكن هذا المجرم هذا الذي نسي وما لا نسيت هذا فهو الذي اول من ترجمه من من من المسرة ترجمه وأدخل هذه الترجمة في العلوم الاسلاميه هذا عبد الله ومن هنا دخلت الآفة ورئيس العلماء الكبار حنون هذا المجري المهم ان العلماء في فصول السلف الصالح من مالك ومن شافع ومن احمد وغيره لأن كلهم وغيره في كثير كبير لعنوا واحذروا ويعني ما شاء الله من هذه العلم من هذه السلسله من علم الكلام والله المؤمن يقول هذا الامر يقول جزاك الله خيرا ان تقنعنا أن الله موجود اعوذ بالله ويعلم الكليات والشركات وخاصه بيئاتنا يا اخي الكريم دروسنا كل منذ شهر تقريبا او شهرين وهي مركزة على ازلة للجود هذا الاخرى قلت ان الله خالق الحب هذه كانت ان الله صالق الحب والنوى وتحدى العالم يطلق الحب والنوى الطبيعة. الطبيعة تغلقكم? انتم حطمتم ذرة. كيف ما تحكمون الطبيعة? ما الطبيعه الطبيعة اعلميكم? عرفوا لنا بعدا الطبيعة. قدراتها. طاقاتها. علمها. حكمتها. اسرارها. تجاهاتها. اعرفوا لنا. وحينما تعرفونها لنا وتسمعون نقول لكم إنه عندنا الله وأنتم تقولون الطبيعه والله يتحدث الله يقول لنا في القرآن إنه خلق السماوات والأرض كذا لنا الفلاسفة كانوا مجمعين على أن العالم لا أول له والآن أجمعوا على أن العالم له أول من الذي خلقه؟ قالوا الطبيعة ما هي الطبيعة؟ أنت من الذي خلقه؟ من الذي سوى انك إنك دليل الله فيك اسرار ما تعرف ابدا وقد عرفنا الكثير الكثير. عقل كروح غضب صفط وغشب كذا كذا. اشياء ما شاء الله. ما عرفها العلم نهائيا ولا حمحنا. من الذي يعرفها? من الذي خلقها? من الذي اوجدها من عدم? انه الله. ثم هذا القرآن من اوله الى اخره كما يقول لنا يتحدى بسورة يا ومن لقنك الالحاج وحطم فترتك وما سخع فترتك ذاك يتفضل يجينا بمثل سوره انا اعطيناك الكوثر فصل اليه ربي جوانحر. ان نشانه هو الابصر الله يقول ولا يسأل ولا تسأل صدق ذلك الله يقول هذا العالم كان انا خلقته كتله واحده ثم فرقته الشمس والقمر والنجوم والارض والى اخره كلها كانت كتله واحده وقد اثبت العلم هذا الان الان اثبت العلم هذه الحقيقة. الله قبض قلبا 14 شرقا يقول ان السماوات والارض كانت رسخا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا للمال رسول الله امي ما قرأ ولا زرق ابو العزة يقول بالنسبه الى الانسان ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه في قرار المكين ثم خلقنا النطفه علقه فالا خلقنا العلقه مضغه اولا نقطه ثم علقه ثم بعد الاسم مضغه ثم انشانه ثم عظاما ثم كسونا العظام لحما كبار الفلاسفه كبار الفاطره اسلموا بهذه الايه ما كان العلم يعرف هذا ولا شيء ولو بسيط من هذه المعرفة ولا الكتب القديمه السماوية ما تحدثت عن هذه المعرفة. القلوب المطموصة هي التي تجعل هذه الأدلة لا تدل الاجعاء للدليلة لا يتلق القلوب المطموسة القلوب المنكوسة اما القلوب الباحثة عن الحق، اعرفه في كينه من انا ذكرت من مين طبع من انا انا موجود نعم، من اوجدني أطلع. الله اطلال الله اطلال وين لم يجيب شديد انا من السبب من هو هل انا موجود هل ناعك منه من, من طبع ذكرت ما, نفسي ما عرف تعرف نفسك تعرف ربك وخالقك بالصنع يعرفوا ايه الصانع ثم يقول لك هنا اهل يعلم على الكليات والجزئيات الجزئيات هيعلمهم ما شاء الله ما شاء الله منذ ماذا وجدت في سحت داخل دارنا اشكر لعبد ابنائنا وحر ابنائنا من اعظامنا اشكر ويقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر انظر وما تسقط من ورقه ورق يابس سقط في أجزاء الأرض ورق ولا, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رق ولا يابس إلا ما في عنق من عقيدة أو من تعليم الرجل الصالح لولده وابنيه يا بني إنها إن تكن مفقان وحفتتها من خارجها فتكن في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يجبه إن الله لا وكل هذا صدر وثم هذا الاخ يسأل عن وجود الله وهل يعلم يعلمه هذا الفكر الفلسفي. فكر فلسفي فكر ايش اعتزالي يقولون الله يعلم الكليات ولا يعلم الكليات شبا لهم وتعالى الله عن قولهم هم كبير علم الله شامل كامل يعلم كل شيء ما فوق السماوات وما فوق الارض وما تحت الترى وما تكون في شهر وما سكره في القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود من تخيفون فيه وما يعذبه وما يغيث عن ربك من مثقال الزرة في السماوات ولا في الارض ولا أسعر من ذلك انظر من حق ما الزرة أو المره من حطم الذره اول مرة رضي الله ولا ازعر كان عندهم الجهر الفرد لا يقبل القسمة الآن الظر تحت نظر الاياه صدقها القرآن والاياه اين كانت هذه العلوم؟ تنبه يا غافل اقرأ كتاب الله خذ عقيدتك من كلام الله اللهم وفقنا جميعا لنرجو رضاك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربنا وبحمدك الحمد لله رب العالمين